بسم الله الرحمن الرحيم موقع نداء الإسلام يقدم وأول الفرض إيمان الفؤاد كذا نطق اللسان بما في الذكر قد سطرا إن الإله إله واحد صمد فلا إله سوى من للأنام برا نظم مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني للشيخ أحمد بن مشرف الأحسائي وان للمصطفى حوضا مسافته ما بين صنعاء وبصرى هكذا ذكرا احلى من العسل الصافي مذاقته وأن كيزانه مثل النجوم ترى بصوت القارئ وديع اليمني مقدما الحمد لله حمدا ليس منحصرا على اياديه ما يخفى وما ظهرا ثم الصلاه وتسليم المهيمن ما هب الصبا فاذر العارض المطرا على الذي شاد بنيان الهدى فسما وساد كل الورى فخرا ومفتخرا نبينا احمد الهادي وعترته وصحبه كل من آوى ومن نصرا وبعد فالعلم لم يظفر به احد الا سما وباسباب العلا ظفرا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 فلا إله سوى من للأنام برا رب السماوات والأرضين ليس لنا رب سواه تعالى من لنا فطرا وأنه موجد الأشياء أجمعها بلا شريك ولا عون ولا وزرا وهو المنزه عن ولد وصاحبة ووالد وعن الأشباه والنظرا لا يبلغن كنها وصف الله واصفه ولا يحيط به علما من افتكرا وأنه أول باق فليس له بدء ولا منتهى سبحان من قدر حي عليم قدير والكلام له أرد سميع بصير ما أراد جرا وأن كرسيه والعرش قد وسعا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 حتى اذا هام سكرا في محبته قال الكريم إلهي اسال النظر اليك قال له الرحمن موعظه نتراني تراني ونوري يدهش البصر فانظر الى الطور ان يثبت مكانته اذا راى بعض انواري فسوف ترى حتى اذا ما تجلى ذو الجلال له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 لكن ما الشهداء وأنفسهم في جوف طير حسان تعجب النظر وأنها في جنان الخلد سارحة من كل ما تشتهي تجني بها الثمراء وأن أرواح من يشقى معذبة حتى تكون مع الجثمان في سقرا فصل في البعث بعد الموت والجزاء وأن نفخه إسرافيل ثانية في الصور حق فيحيى كل من قبرا كما بدا خلقهم ربي يعيدهم سبحان من أنشأ الأرواح والصور حتى إذا ما دعا للجمع صارخه وكل ميت من الأموات قد نشرا قال الإله قفوهم للسؤال لكي يقتص مظلومهم ممن له قهرا أيوقفون ألوفا من سنينهم والشمس دانية والرشح قد كثرا وجاء ربك والأملاك قاطبة لهم صفوف أحاطت بالورى زمرا وجيء يومئذ بالنار تسحبها خزانها فأهالت كل من نظرا لها زفير شديد من تغيضها على العصاة والترمي نحوهم شررا ويرسل الله صحف الخلق حاوية أعمالهم كل شيء جل أو صغرا فمن تلقته باليمنى صحيفته فهو السعيد الذي بالفوز قد ظفرا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 كذلك النار لا تفنى وساكنها أعدها الله مولانا لمن كفرا ولا يخلد فيها من يوحده ولو بسفك دم المعصوم قد فجرا وكم ينجي إلهي بالشفاعة من خير البرية من عاصم بها سجرا فصل في الإيمان بالحوض وإن للمصطفى حوضا مسافته ما بين صنعاء وبصرى هكذا ذكرا أحلى من العسل الصافي مذاقته وأن كيزانه مثل النجوم ترى ولم يرده سوى أتباع سنته سماهم أن يرى التحجين والغررا وكم ينحى وينفى كل مبتدع عن ورده ورجال أحدث الغيارا وأن جسرا على النيران يعبره بسرعة من لمنهاج الهدى عبرا وأن إيماننا شرعا حقيقته قصد وقول وفعل للذي أمرا وأن معصية الرحمن تنقصه كما يزيد بطاعات الذي شكر وأن طاعة أولي الأمر واجبة من الهدات نجوم العلم والأمر إلا إذا امروا يوما بمعصية من المعاصي فيلغى أمرهم هدارا وأن أفضل قرن للذين رأوا نبينا وبهم دين الهدى نصرا عن الصحابة رهبان بليلهم وفي النهار لدى الهيجى ليوث شرا وخيرهم من ولي منهم خلافته والسبق في الفضل للصديق مع عمرا والتابعون بإحسان لهم وكذا أتباع أتباعهم ممن قف الاثر وواجب ذكر كل من صحابته بالخير والكف عما بينهم شجرا فلا تخذ في حروب بينهم وقعت عن اجتهاد وكن إن خذت معتذرا والاقتداء بهم في الدين مفترض فاقتد بهم واتبع الآثار والسورا وترك ما أحدث المحدثون فكم؟ ضلاله تبعت والدين قد هجرا ان الهدى ما هدى الهادي اليه وما به الكتاب كتاب الله قد امرا فلا مراء وما في الدين من جدل وهل يجادل الا كل من كفرا فهاك في مذهب الاسلاف قافيه نظما بديعا وجيزا اللفظ مختصرا يحوي مهمات باب في العقيده من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 ختم النبيين والرسل الكرام جرا وليس من بعده يوحى إلى أحد ومن أجاز فحل قتله هدرا والآل والصحب ما ناحت على فنن وارقا وما غردت قمرية سحرا تحية إخوانكم في موقع نداء الإسلام Dashcollege.